A'udhu bi Allah min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahirohmanirohim. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتنقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذَا ثَقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ أَوْ يَبْسُطُوا إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُو لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ